أَنَّ رَبَّكُم مَّن يُرْحِمُكُم وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَُبًا شرُ الْ المُؤمننين الذينَ يَععمللونَ الصَّالِحَاتِ أن لَم أَجركَ كبير وَأَََّّذينَ لا يُؤمنِنونَ بالِالآثَِةِ عْتَدنا لَم معذاابًا أَلمَا وََيد الأُ سَ بِالشَّرِّدُ عَأَ بالِالخَيل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 وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا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 وَإِن كَانَ فَاعِلًا رَبُّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِي خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَنَّتَنَ يَسْقَاهَا مَذْمُومًا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 118. وقال عنهم بتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا 119. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباد لي خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا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 وازِنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إن 122. وإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَتَأْسَىٰكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ نَذِيراً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَوْ قَالُوا صَرَفْنَا فِيهِ هَذَا الْقُرْآنَ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ أَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبِتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ علوا كبيرا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 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بِمَا يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا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 وَقَدْ ظَنّوا إِلَّا بِثُمَّ إِلَّا قَلِيلًا وَكُلُّ عِبَادٍ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنذِرُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يُرْحَمْكُمُ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 129. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 110. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 111. ويرجون رحمة ويخافون عذابا 112. عذاب ربك كان محذورا 113.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 وَأَتَيْنَا فَمُدَنَاقَةً بَصِيرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِ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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ لَا أُرِيدُ أَن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 ثم وكان الانسان كفورا افا منتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم افا منتم ان يخسف حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم امنتم ثم ان يعيدكم في تاره اخرى فيرسل عليكم طاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا بي تبيعا ولقد اكرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا ولا يظلمون فتلا ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيلا وان كذوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره وَإِذَ انْتَخَدُوكَ خَلِيلًا ولَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّرَكْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَذُقْتَ نَذُقُ نَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ علينا نصيرا وَإِن كَادُ لَا يَسْتَفِي الزّونَكَ مِنَ الأْرضِ لُخْرجُكَ مِنْهَا وَإِذَ ل يَبَثونَ خِناافَكَ إِلَّا قَللََا سَُّةَ مَنْ قَدأَرسَلْناَا قبَكَمِروسُلِنَا وَلَا تَجد لِسُنَّتِناَا تحمناَا اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى وَسَجِّ الْلَّيْلِ اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى وَسَجِّ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّد بِنَافِلَةٍ لَّكَ عَسَى بَاعَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُرَّبْ بِأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ الصِّدْقِ صدق مُخْرَجَ الصِّدْقِ وَاجْعَلْ لِي وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الحق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 مِنْ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ علينا كسفا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 هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم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 وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ لَمَّا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَيْذَا كُنَّا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 فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَفْتُورًا فَأَرَادَ 119. مِنَ الأرض ومن معه جميعا 110. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض 111. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا 112. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وَمَا أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه وعلى الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله 117. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا 118. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 119. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 110. الله